<بيي> حصرياً على موقع دي جي كيو دوت كوم. نزل على علي. عريء البركة. <فتحت> عيني على دنيا اللي فيها ما بيصون. بتدرى بالكهذا عم العويل. عرفت إني عايش واستغاب فيها وحول حد جا ولا عيش طيب أصل الطيب موتوراتي قررت أنا دوس على كل عصلي إن سألدهم هاب هاي خلوا لو شافوتي بالقلب مش كل حبايبك All of them that I met, all that I killed them because of their worth. And I didn't see them, but the words I spoke and all that I السنسو انوكم تشوفون محتجتش لئكم ولا مره من غيركم احسن سدوكم هتباح <تصفيق> اخو وبيع وهبقى وحش زيوكم هتشوفوا مني كل اللي انا شفته منكم هتقرب معاكم لعبيت الخيانة وكلكم هتشوفوا مني وش وحش لي على وشوكم هاي الغربة خدتنا بعيد يا بح ولقينا كلب يا ما سابق انا بالحشفة لما ينطبني بصور نفسي واللي بياخد انه بيجرح مننا بياخد على وشه السحبي يا ابو السحاب انت اللي انا طلعت بيه انت اخويا وابن دمي وانا يبنز على العنم زيهم ده انا شفت خير الدنيا فيه الفيتامين لو مش هعشائك عشق مين قدم كل الناس انا بقولا فارس بيحبك حبك يا شريين روح قلبي وزيره الحبنية يا ربنا انتح لهدايا راسم صورتك على قلبي علشان توبيف حضني وليا شوفو هي معايا انا ببقى فرحة نادئ مش عارف انتو يعني متغازين مني نادئ بسوى جيدة مشرافة بعتل على شراح لدى حية حسن روميو دا تنجيلة ومعروف